التعامل مع ذكر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم رسول ا ل ر ح م ة و ا ل ه د ا ي ة رسول ا ل إ ن س ا ن ي ة رسول جاءنا بالهدى وبالنور و ب ا ل د ع و ة إ ل ى الصراط المستقيم أ خ ر ج الله به الناس الذين آ م ن و ا من الظلمات إ ل ى النور ومن الضلال إ ل ى الهدى ومن الغي إ ل ى الرشاد ومن الجهل إ ل ى العلم إ ن ه خير ا ل ب ش ر ي ة أ ع ظ م رجل على وجه ا ل أ ر ض ب ش ه ا د ة ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة و ب ش ه ا د ة ا ل أ ع د ا ء حتى الذي أ ل ف في عظماء التاريخ جعل على ر أ س ه م محمدا رسول الله وان م كان لا يؤمن به جعله على ر أ س ا ل ق ا ئ م ة ب العظماء لما ق ر أ و ا حياته وسنته ودعوته وجدوه اعظم رجل واعظم قائد على الاطلاق واليوم بحول الله عز وجل نقف على دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم إ ل ى الله وحرصه عليها وتضحيته بالغالي والنفيس من اجل تبليغ رساله ربه حتى نعلم لانه لا نبي بعد رسول الله、عزمان. لانه اخر انبياء ل أ المرسلين وما دام اخر انبياء ل أ المرسلين كيف تبقى دعوته ساريه المشعوذ منتصره بين المسلمين و م ب ل غ إ ل ى غير المسلمين من يقوم بهذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانتم تعلمون ب أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء المرسلين الذين كانوا قبله كان ي أ ت ي أ ح د ه م عقب الاخر كلما نسيت أ م ه بعدما طال عليها ل أ م ل يرسل الله عز وجل رسول من جديد أ و كان يرسل ع د ة رسول في زمان واحد لكل ق و م ن رسول لكن هذه ا ل أ م ة ا ل م خ ت ا ر ة المصطفاه ا م ة ا ل ش ه ا د ة هي ا ل أ م ة ا ل خ ا ت م ة و ا ل أ م ة ا ل ش ا ه د ة وخير أ م ة اخذت للناس و ع ث ت بها خير الخلق ي اجمعين و إ م ا م المرسلين ولم يعيش معها إ ل ا ثلاث وستين س ن ة كدوس س ن ة أ خ ص م منها أ ر ب ع ي ن سنه ة إذن كم عاش ا رسول ل الله ل الله اذا ه ل أ م ة بصفته ر س و كان عمره ثلاثه وستين س ن ة ولم تنزل عليه ا ل ر س ا ل ة ولم يبعث إ ل ا في سن ا ل أ ر ب ع ي ن دكتور س ت ي ن نقص اربعين حرب خمسه وعشرون سنه هذه د ع و ة الرسول صلى الله عليه وسلم غير فيها ا ل ب ش ر ي ة ا ل ب ش ر ي ة يعني م ج م و ع ة لا يستهان بها من الرجال والنساء ممن آ م ن و ا برسالته وتمسكوا بها وضحوا من أ ج ل ه ا بالنفس و ا ل ن ف س وبلغوها إ ل ى غيره حتى بلغ نورها مشارق ا ل أ ر ض و م غ ا ر ب إ اذن غير التاريخ فتح اعين ع م ي ة و أ ذ ا ن ا صمه وقلوبا غلفه في ثلاث وعشرين سنه ب د أ نزل الوحي واستمر نزل الوحي وانتهى نزل الوحي وفيها ا ل د ع و ة ا ل م ك ي ة و ا ل د ع و ة ا ل م د ن ي ة و ا ل ه ج ر ة و م قبل ا ل ه ج ر ة وما بعد ا ل ه ج ر ة و ت ر ب ي ة الرجال الذين أ س س و ا على ع و ا ت ق ه م ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ل أ ن ه ليس المطلوب أ ن يكون الرسول ص ا ل ل ع ل ي م كل من كان في زمانه و أ ن يربيه مع ا ل إ س ل ا م و أ ن يعتنق ا ل إ س ل ا م الذي جاء به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ضرب وجيد وعمره وعمر أ م ت ه بين السبعين ت واقلهم من ي ت ج ا و س ذلك إ ذ ا كان يعلم الرسول صلى ا ل ل ع ل ي م ب أ ن عمره لا يطول كثير ا كسائر ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة وهو مكلف بتبليغ ر س ا ل ة الله ق ر ا ن الكريم و أ ن يبين للناس ما نزل إ ل ي ه فماذا عليه ان يفعل ا ل ر س ا ل ة ع ظ ي م ة و ط و ي ل ة و ع ر ي ض ة وقول ثقيل و أ م ا ن ة و ر س ا ل ة يجب ت ب ل غ ه ا في ظرف وجيه وفي مجتمع مليء بالمتناقضه الشركيات ا ل خ ر ف ا ت الجرائم الصراعات العداوات وما علموا د ي ن حتى الذي تدين منه كان يستفيد من اليهود وهم اهل كتاب وجلهم كانوا وثنيين يعبدون ا ل أ ص ن ا م و ا ل أ و ث ا ن من دون الله و ب د أ رسول الله بالتي هي أ ح س ن عليه أ ف ض ل الصلاه والسلام و ب ا ل ح ك م ة وبالموعظه ا ل ح س ن ة و أ خ ر ج من تلك البلاد ا ل م ل ي ئ ة بالمتناقضات والصراعات و ا ل ع د و ا ت رجالا ونساء كانوا مميزين عن غيرهم من الرجال والنساء كانوا قاده كانوا اساطين اساطين يعني السواري التي سيؤسس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في بلاد الجاهليه ب إ ذ ن رب ا ل ع ا ل م ب ت أ ي ي د من الله ولكن مع ذلك ت ز ر ي عليه السنن التي ت ز ر ي ع البشر إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى الي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد و إ ذ ل ك كل من يريد أ ن يعمل عملا عظيما يشهد له التاريخ لا بد أ ن يؤسسه على أ ر ض ص ل ب ة و أ ن يجعل له أ س ا ط ي ن ق و ي ة و أ س و س وجدران ق و ي ة حتى تحمل ا ل أ ث ق ا ل والصدمات و ا ل ط ي ا ر ا ت والرياح والعواصف والرعب والصواعق والهزات ا ل أ ر ض ي ة لاحظوا ا ل آ ن بعض الدول التي تعرفون نشاط الزلازل لان توصلوا إ ل ى بناء عمارات ودور ومؤسسات ب ط ر ي ق ة لا تتعصر بالزلازل حتى اذا تحركت ا ل أ ر ض تحركت معها واذا سبتت ا ل أ ر ض سبتت معها ولا تهدم ولا تسقط هذا العمل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اربع عشر قرن وقبل ز ن ز ا ن كان ك ي بني رجال لا تؤثر ي ه م الرياح ولا الامطار ولا ا ل ر ع د ولا الصواعق ولا الزلازل ولا نزول البارض ولا نزول الثلج ر ج ا ل إ ذ ا ق ر أ ت حياتهم قبل ا ل إ س ل ا م وحياتهم بعد ا ل إ س ل ا م لا تكاد تصدق ب أ ن أ و ل ئ ك هم أ و ل ئ ك لا تكاد تصدق قد خرج ان المشركين قبل معرفتهم بالله كانوا ي ص ف و ن رسول الله ا عليه وسلم بالساحر إ ن كان يسحر ا ل ن ا ي أ خ ذ و ا من ا ل ج ا ه ل ي ة ويجعله في ا ل إ س ل ا م يحول قلبه ب إ ذ ن الله من الشرك إ ل ى التوحيد ومن الكفر الى الايمان ومن الضلال الى ا ل ه د ا ي ة ومن الجهل بالله إ ل ى العلم بالله فدرس ذ و ا ج ه صور م ك ة ك ل ع ا خصله مكه ما ادراكم ما م ك ة قبله كل العرب وكل القبائل وفيها بدات دعوه مجرد عشر سنوات ضحى وجاهد وصبر وبلغ كما أ م ر ه الله ب د أ سرا ثم علانيه فلما اشتد ا ل إ د ا ء به و ب أ ص ح ا ب ه و د ن له ب ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة لكن لحظه اخواني كان متيقنا من دينه ومن عقيدته وثابتا على مبدئه ا لا ي ت ز ع ج ع لا هو ولا الجل من آ م ن معهم ن ا ل أ و ا ئ ل ويذكر صلى الله عليه وسلم هو مصطفى من لاذن الله والله من سننه الاصطفاء يصطفم ا ل م ل ا ئ ك ة ي ص ط ف ي من الناس من من ويصطفي من الاماكن ويصطفي من ا ل أ ز م ن ة ويصطفي من ا ل ا م ر ومن ا ل أ ي ا م ومن الليالي ومن الشهور هذه س ن ة سبحانه وتعالى اصطفى من ا ل م ل ا ئ ك ة جبريل وجعله أ م ن الوحي ومن كائن و إ س ر ا ف ي من بعدهم اصطفى من ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اصطفى ا ل ج م ي ع وللعزم من الرسل. ثم الرسل اصطفى ومن الرسل جميعا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصطفى من اماكن المسجد الحرام وبعده المسجد ا ل أ ق ص ى وبعده سائر بيوت الله ثم اصطفى من الازمنه من الشهور شهر رمضان ومن ا ل أ ي ا م يوم ا ل ج م ع ة ومن الليالي ل ي ل ة القدر ثم هناك اصطفاء اخر、يعني. كان الاصطفاء الاعلى ونزيه لي كلما ف ا ل شهور مثلا رمضان ولكن كي لا يشم الحرم كذلك مصطفى وكذلك كي ل ل ي ا ل ي كيل القدر على ر أ س الليالي المصطفى وهناك الليالي العشر التي أ ق س م بها سبحانه وتعالى نعصم من ذي الحجة والفجر ي وليالي العشر واختار من الصلوات ص ل ا ة الفجر و ا ل ص ل ا ة الوسطى في صلاه الفجر قال وقرآن ان ق ر آ ن الفجر كان مشهودا وفي ص ل ا ة الوسطى قال حافظوا على الصلوات و ا ل ص ل ا ة الوسطى و ق و م و ا لله ا خ ا ل د وهكذا مصطفى من ا ل أ م م أ م ه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي ن س م ي إ ل ي ه ا بفضل الله ومنه وكرمه ا ل ل ه يتبت نحسن ا الخوف على هذا وعلى أ ح س ن ما نحن فيه فرسول الله صلى الله عليه وسلم ادبه ربه ف أ ح س ن تاديبه وتعلم من ربه س ن ة ا ل ا س ت ف ا ء فلما كان يدعو إ ل ى الله على ف ت ر ة من الرسل في وقت و ج ي ه ع م ر قصير و ب ئ ة م ت ع ف ن ة ف ا س د ة م ف س د ة ضاله مضله يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى س ن ة ا ل ا س ت ف ا ء ان يصطفي من الناس أ ن يصطفي الرواحل ويصطفي الرجال وليس الذكور ويصطفي النساء وليس ا ل إ ن ا ث واصطفاؤه يكون بتوفيق من الله هو يدعو وبتوفيق من الله ييسر له ا س ت ج ا ب ة ا ل ر و ا ح و ا ل ق ا د ة ا ل أ ش ا و س ا ل ش ج ع ا ت الذين سيؤسس عليهم د و ل ة ا ل إ س ل ا م في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة تعرفون ا ل ر و ا ح ي ا ل ر و ا ح ي يضرب مثل بالابل كما جاء ف الحديث أ و ا ل ع ط ر ك ا ل إ ب ل المئه ل تكد تجد ف ي ه ر ا ح ن ا ف الرواح ي من الابل هو أ ن ا ل إ ن س ا ن حين صاحب ا ل إ ب ل ج م ا ل تكون عنده م ج م و ع ة من ا ل إ ب ل ولكنكم تجدونه لا يحمل ا ل أ ث ق ا ل ولا يركب إ ل ا على جمال واحد أ و ن ق ر و ا ح د دون الجمال الاخر ا ل ا و أ ي جمل اقترب منه نفر وفر منه ولا يسمح بحمل ا ل أ د ق ا ل عليه وقد لا ي ط ق ه ا وقد ي ك س ر وقد يضعف وقد يتركه في الطريق لكن كتير دول منو اللي م خ ت ا ر من بين م يجمل ولا ميوخمش يجمل هو اللي صبر ا هو اللي هزت قل وهز الماء وزاد وتقبلوني ف و وكي يوقفوا فيه نبغاه وكيركدوا فيه نبغاه و ي ر ك د فيه ن ب ا ه و ف ي نبغاه وياخدوا فيه ب غ ا ه ونخيل م ت ل و ق من غادي ن ك ي ن ق ذ و ن مع هز ا ل ز ما حاملي اللي يقربلوا ما يحمل ش نفس ا ل ع م ل ي ة في ا ل ب ش ر ي ة ن لذلك أن م ع م ئ ت ي ن د ي ا ل ن ا تتحمل الناس ي ك و ن و ا مثلا مؤمنين بالله ويخافون الله و ت ق و ل و ا مخيزكم بخير بين اجمعيه ة او ي د ا د ي ة او ا س ا س ة من منكم ي ت ح م ل م س ؤ و ل ي ة ا ل ر ئ ا س ة أ و م س ؤ و ل ي ة ا ل أ م ا ن ه ا ل م ا ل ي ة ا ل ع ت م ا د على المال أ م ا من يوافق بالخصوص فيها علم مقابل يكون ا ل تطوعي وجيلك هاتكون رائد غير ز م ع ي ة مثلا هي تمارى واتعاب و ذ ا ب و د ف ع وصيام ومشاكير ماكيلنا مقابلنا و ل مادي د ن ي و ي ولا تكلف المال وتخشي من ن و ر ي و ي وجامع ة الاموال شي داخل زي خارج وتنفيق في سبيل الله وتعيد ل ه ذ ا وتشوف هذا المحسن وهذا المساعد ومن الخيرات وكذا وعندك يطيح وعندك يتجلى وعندك يتقومك وعندك يمشي وعندك يحرق وعندك يفزق و و م ع ن لا يوجد مكان لديهم ق ولا د ق ر ع ل ى من ا ا قبل م ك ا ح ولكن هذا يجب ان يكون ت ل ي دي مسؤوليه ق ر ع فيه الحبوب وليس ر ا لديه المئلة ر ا س ت جيده د وكم من الناس الذين دعاهم ر س و ا ل ل صلى ا ل و ل م ي س ت ج ب و ا وكم من الناس ممن دعاهم رسول ا ل ل صلى ا ل م س ت ج ا ب و ا ولكنهم لم يحملوا ا ث ق ا ل ولم يتعبوا ولم يشقوا في الدعوه الى الله ولم يبتلوا ولم ي م ت ح و ا ولم يصبروا إ ذ ا ابتلوا ولكن كم من ا ل ص ح ا ب ة و الصحابيات ممن اعملوا وعلموا ا وفهموا فالتزموا وصبروا وابتلوا وصبروا صبرا جميلا عذبوا عذابا شديدا ماديا ومعنويا وعلى ظهورهم و أ ك ت ا ف ه م اسسوا ت الدوله ا ل إ س ل ا م ي ة وصاروا ق ا د ة يفتحون البلدان ب إ ذ ن الله لسنه ا ل ا س ت ف ا ء ولذلك إ خ و ا ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دعوته وحريصا على تثبيتها وتثبيت دعائمها و أ ر ك ا ن ه ا قبل موته صلى الله عليه وسلم لكن مات صلى الله عليه وسلم وترك عددا من ا ل ص ح ا ب ة ي ت ي س ر ع ا ل إ ن س ا ن عدوه يعني م ج م و ع ة م ح س و ب ة لا تخيف من ك س ر ه ولكن مات ه و آ خ ر ا ل أ ن ب ي ا ء المرسلين وخاتموه و ا ل ر س ا ل ة خ ا هي الخاتمه للرسالات فمن يقوم مقامه بعده بدعوته صحابته ر ض و ا الله عليه اولئك الروح اولئك ا ل و ر ث ة ل أ ن ه لما ساله أ ب و بكر رضي الله عنه ما استقر ا ل أ م ر و تعلمون ب أ ن أ ب و بكر رضي الله عنه كان, كان الأول من كالوزير ا ل أ و ل للرسول صلى الله عليه و سلم قال ما هو عملي يا رسول الله هذا عملي هو عمله يعني أ ن تبلغ ا ل د ع و ة إ ل ى الله أ ن تدعو الناس إ ل ى الله و ا ل إ ي م ا ن ب أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن وبالشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه و سلم و ب ا ل أ خ ل ا ق و إ ل ى ا ل أ خ ل ا ق التي دعا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار من بعد ا ل ص ح ا ب ة العلماء علماء ا ل ص ح ا ب ة أ و ل ا ثم علماء ا ل أ م ه هم و ر ث و ا ا ل أ ن ب ي ا ء تبقى صلاه العلماء و ر ث و ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لم يورثوا درهما ولا د ي ن ا ر إ ن م ا ورثوه العلم فمن أ خ ذ به أ خ ذ بحظ و ا ف ر ويدرك رفع الله العلماء المخلصين العاملين درجات يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين أ و ت و ا العلم درجات يعني إ ذ ا علم و آ م ن وعمل و أ خ ل ص لله كان في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أ و ل ئ ك ر ف ق إ ذ ن كيف كان رسول الله حريصا على دعوته أ خ ذ ا ب ر ا ن ي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد ا ل ن س عموما منهم شقي وسعيد ونحو هذا من القران الذي يبين ب أ ن من الناس المهتدين ومنهم الضالين منهم الصالحين ومنهم الصالحين منهم المهتدين ومنهم الفاسقون م ه د و ن ومنهم ف ا س ق و ن كما هو في ا ل ق ر آ ن وفي ا ل س ن ة ثم قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أ ن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على ل ا هذا د ه حرص الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب و ي ر ض ويبتغي أ ن ي س ل ج م ي ع ن ه ويبايعوه أ ت ذ ر و ن ل ماذا كان ح ر ن ا على هذا كان يريد للناس جميعا الخير كان يريد لهم دخول ا ل ج ن ة كان يريد لهم ا ل ن ج ا ة من ا ل ن ا ر والفوز ب ر ض ى رب العالمين وما كان ب غ ي د يكون حاكم ولا ب غ ي د ان يملك دنيا ولا يجمع اصوات ولا لا ب غ ي د يبلغ للناس ر س ا ل ة رب العالمين يمشي ل ع ن د الله ويخليهم و إ ذ ا ك ر ه ا ل ت ا ل ي في اخر حياته صلى الله عليه وسلم في حجات الوداع ل م ا خطب في المسلمين كان يشير إ ل ى السماء لذلك يقول اللهم إ ن ي قد بلغت اللهم ف افشهد ه اللهم د قد بلغت اللهم بلغت إني لانك أ ن ت مهمت هي الاستجابه لله وتبلغ ي دين الله والديك المقر اقترب اجله اشهد الله على انه بلغ الرساله ومات هذا ذلك وتركا ا ل أ م ي لتخلفه فيها وتبلغها إ ل ى الناس إ ل ى يوم القيامه اذن حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخبره أ الله ب أ ن من الناس شقي ا س ع ي د ف أ خ ب ر ه الله عز وجل أ ن ه لا يؤمن إ ل ا من سبق له من الله ا ل س ع ا د ة يعني م ا ذ ا من خسر الصلاه انهم حروج ومتضايق ومقلق وغاضب على كون كثير من الناس ا ل ل يستجيبوا ي له كم يقارب هذا ا م س ل م م ا ي س ت ط ش ي ك م س ل م عنده غ ي ر ة تاب و س ت ق م ويستقم ي س ت ق م في ا ل ق ر آ ن و ش ي ء أ ح ا د ي ث و ب ي د ي ر الدعوه ة إلى ل ل ا يعني ثم الى يدعو ا الله وما يستجيبونه ومنحه سكار الزيت شيء يطلع عليه سكار والعطرية كامل علاء ما م ش ك لماذا؟ يكن فيهم خير ما ا س ت ج ب و لي انا عندك معجزات والرسول عند ا ل م ع ج ز ا ما ا س ت ج ب و لي عند ا ل ق ر آ ن أ ع ج ز العربه و ا ل ع ج ز ومعجزات أ خ ر ى أ خ ب ا ر ه بالغيب الماضي والغيب المستقبل ب إ ذ ن الله و ن ب ع الماء من بين أ ص ا ب ع ه و أ ت ي جوامع ا ل ك ا ل ي ف و ر أ و ا العدد العديد من المعجزات وما امرشنا ولكم دخلوا الدعاه ا ل أ و ل ى لن يكونوا قد فضلوا البحر لكن م ك ا هذا ا ل ي ن بهذا الشكل سيصنعون لانهم س ي ص ب خ و ن ي م ش و ن النار والسلام ويخسفون الله الارض ويصنعون ه كيسفره ورسوم شوك ومعبز مهلك هدوء سخط ويستقمش وياخذ قلوب ي ل أ اسبوعين من اصابع الرحمن يقلب هكذا ي ه و ا ح ت ر ز و ا لما أ ح س بشيء من هذا ب د ي ه ا ل أ م ر قالوا ليس لك من الامر شاء وقالوا ليس لك ه د ا ه ولكن الله يهديه ا ي ش ا و ي د ق ل ن ع فمنهم شاقيون وسعيد اذا لا ما تقلق م أ ن ت ه ا ا س ي د لا يستقم ش إ ذ ا لا يستقم ش ي خلي حتى يجي عند الله وغيرك و ن مع الاشقياء ولكن ما يكون مع ا ل س ع ا د ة سيؤمن إ م ا ا ل آ ن و إ م ا بعد ا ل آ ن قريبا عاجلا ام عاجلا إ ن م ا أ ن ت مذكر لست عليهم ب م ص ي ب فاخبره الله تعالى إ ن ه لا يؤمن إ ل ا من سبق له من الله ا ل س ع ا د ة في الزيك ر ا ل أ و ل ي عند ي ع ن الله لما كتب المقادير لشقيرك ب ش شقير ولسعيدك ت مش سعيد كما ورد في حديث الجنين في بطن أ م ه لما يبلغ ا ل م ئ ة والعشرين يوما ي أ ت ي الملك فيكتب رزقه و اجله و ش ق ي أ و سعيد ا و بعض المسلمين المسلمات يقولون اذا كان الله تعالى كتب أ ن ا شقيب أو سعيد ففيما العمل فقال صلى الله عليه و سلم اعملوا فكل ميسر لما اغفر خ ل ا ه ما دمت لا تعرفه ل أ ن ت شقي أ و سعيد و مطالب بالعمل فعليك أ ن تعمل ف إ ن لم تعمل كنت تبحث عن ا ل ش ق ا بيدك وبعملك و إ ذ ا تركت العمل خالفت امر الله فاذا خالفت امر الله كنت عاصيا منحرفا ش ي ع ت ق ل قدر ه القضايا خ ن ي ا يقول هذه هو الله المضل هو الله و ا ل ش ق ا من الله و ا ل س ع ا د ة من الله والجنه من الله والجنة والنار من الله وإذن نحن ندرعنا ولله إ ذ ا كنت ت ص ي و ا ل يجينا إيوانا مطفهم كون وقراء بغلاء ع الناس ص م ا ن ن ي خ م ة القيامة جيت مطفهم حج إ ي و البيت ن ا م ي ي ن نادي المنادي ا ي ب لمن استطاع إ ل ي ه سبيلا ما لا يختصمون أ خ ا ي ض ر ب ك ل غ ي طازه ل ك ج ذ ب ن ي ف الناس ي ن ه وبينه و ي ن ه وبينه وبينه وبينه وبينه ب ي ن ه و ن ه و ن ه و ب ي ه و ب ي ن ي ن ه ب ي ن ه و ب ه وبينه وبينه و ب ن ه و ي ه و ب ه وبينه ب ي ن ه وبينه و ي ن ه و ي ن ه وبينه و ا ي ن ه و ي ن ه و ب و ب ي ن و ب ي ن وبينه و ب وبينه و ي ن ه و ك و ي ن ه و ب ي وبينه و ي ن ه ي ن وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه وبينه و ب ي ا ه و ا ي ن ه و ي ن ه وبينه وبينه و ي ه وبينه وبينه وبينه وبينه ي ن ه و ي ن ه و ب ي ن المتقي إ ذ ا اتقيت الله وعرفت الله اجمعنا و ب د ا و ا ل ت ك ر على الله واستعين بالله فيعين اياك نعبد واياك تستعين ا ن ع ب د ونستعن ك ا ا به ولما نستعن ا بالله قبل ا ل ا س ت ع ا ن ة ك ا نعمله أ و ل ا هل نستعن ا ب ا ل ه و إ ل ا فقد خالفت شرع الله و س ن ة الله في خلقه واتق الله وبركه من الخمر أ ي وادعي ن ع ل ى الله يهدينا ا س ي الله يهديك ما يهرسك القرار ي ش د ق فمك يفقرك ا س ي الله يهديك قال اذا م د تسكاري قالك ا ي م الله يهدينا طالب ت ن ب و ه لا لكم تفلو ش قالوا إ ن م ا الخمر و الميسر و ا ل ع ن ص ا ب و ا ل أ ز ل ا م ر و ا من عمل الشيطان لكفت شيء قالوا إ ن م ا يريد الشيطان أ ن يوقع بينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء في الخمر الميسر ويصدكم عن ذكر الله وعلي ا ل ص ل ا ة فهل انتم منتهون قالوا ما ا م ت ع ي ن شيء ولما قد قلت انتهي ا يا ا ل ل ه يدنا من ارغمك على الخمر وشربيه وشربيه من أ ك ر ه ك على شربتك ايوه حينما يشاء الله يهدينا والكميه على ا د ا ك ايام ر ب ك ي ه ت ق ى الله في نفسك ر ا خ ب ة و ت ب د ي ر وضاره وسراطات ا ل ومرض الريعه وخبز و ر ي ح ة كاريهه والدرمرات و تقدر اولادك واصحابك و ت ل ا م د ك تاخر له هاي واحد عنا الله يهدينا يعني بغيت يفقك ر يعني ه ي ارضك مجلوط مزالي ما تقدر تتركني لا تسقف ا ل ق ر ه ولا الله يهديه يعني حتى يجي السراطع هل سيخطر القاره هاي وراءه قال لي الطبيب هاي سخوت ا ل م س ر ط ة من ه ذ ا القاره هاي قلت له ب خ ا ي ت أ ح س ن إلا إلا الثلاثن جاء الخيط القرص نجاح نستمر على سلاطة مش فقالوا ي كمية ديال ثلاثن نشجال إلا ل جاء ا آخر فرح مرة أخرى يجي ي الفام م ر أخرى ة يجي ي للطبيب يجي أعلاج قال له ا ممنوع ومستمر ما عن طبيب مايلو ق و ا ل ك ا ر ي ج ا ء يكون خ ت ل مستمر في الكميه التي تناقض في ا ل ب ص ح ع ه فاذا سحب ا ل ص ح ة ف ا ذ سحب ا ل ص ح ة ي ك م ل ي ع ن ي لذلك لا تنهار موقع وتاتي من ل ه عار عليك اذا فعلت عظيم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون اذا دينا دينا صحيح؟ ايدي ايدينا ايديه شو التوفيق صحيح أ م ا الهدايه ا ل ع ا م ة ه د ا ي ة ا ل إ ر ش ا د كل كبرى عرفين الحال وعرفين الحرام وكل م س ل م ي ن عرفين ما يجيب وما يحرم عن أ ق ل امور الكبرى عرفنا اما ماذا تتغير قال ولا يضل إ ل الا من سبق و يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الديك ا ل أ و ل ثم قال الله عز وجل ن ب ي ه ل ا ز م لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان شاء ننزل عليهم من السماء آ ي ه فتظلت اعناقهم لها خاضعين شو بعض السنن في القران الكريم يجهلها كثير منه إ ن هناك من عرف الفروع وجهل ا ل أ ص و ل هناك من عرف ا ل أ ش ك ا ل و ا ل أ ح ك ا م وجهل المقاصد والغايات والحكم التي جاء بها رجسنا ا ل ح ا د ث صور ماذا يقول لخير خلق الله لعلك باخر نفسك الا يكونوا مؤمنين يعني غاضب ومقلق وحازم علاش هذا العرب ا ل ل ي دعيتهم إ ل ى الله م ب غ و ا ج ي ه ا المسلم تتقول على السكيرية جدعين ولك ا م ا ي ة ولي ا ز و والفصاق وأكل ن ا ا ت ل ر ولمن ا ش ي ي و وكذا يقول من سياتي بعدنا اليوم ان نشاء ننزل عليهم من السماء آ ي ة دليل وبرهان قاطع و م ع ج ز ة تجعلهم يهتدون أ ح د و أ م كره ويستقيموه ويؤمنوا بهذه ا ل ر س ا ل ة فظلت أ ع ن ا ق ه م لها خاضعين غ يحلو ر يشوفوا فمه ويسقط في أ ي د ي ه م وامنوا كامل حمد ا يقسم ا ل إ ن س ا ن ب م ص ي ب ة ك ب ي ر ة يرجع الى الله ويكفر د ويفسق ع م ل ي د م م المسلمين غافلين وتحركت العظم شيء زلزال تحركت من ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ح ر ك ة صغيره ة ا ل و ا ل ث ا ن ي ة ح ر ك ة أ ك ب ر منها و ا ل ث ا ل ث ة أ ك ب ر منها و أ خ ب ا ر ن ا التقنيون العلماء متخصصون في الزلازل وحركاتها وقوتها وضعفها ب أ ن ا ل ق د ي ر ة غتحمر تسجلون ي ق و ر الله رب ت ب ع ي ن ه و ك ذ ا يمشي تتضمن وكان ي و ا ل ل ي ك ا ن ك يسكن صافي صافي من المجامله ولكن ما يقعد ان يبكي وقطع علاش نمشي لنا ويقول القائد القديم حمات والزلات ع و د ت ن صافي يقول الفزيق ل ي م ع ه صافي ترق في عين ا ل ق د ي ر ما يم و يخير المرء、منه. من صديقته وخليلته وحبيبته صافي اجروا الاوال قد يرى بها ا ل ع ز ا احنا م و ت و ا فانا كشوفها بعيني ياول نصحك اللي داروا جرايم كثيره ك ي ي ر و الوقت و ا في ج ه ساكرين كامين ي م ن ف ح ي ن فارقين غاشين في الميزان شاهدين الزور و ق خ ي ن الربا و ق خ ي ن الرسول و ظ ل م العباد وهاته ا ل أ ع ر ا ض لما تحرك ا ل ق ض ي ة وتقوم ق ي ا م ت ك ترديه وتقول له يا رب توبت لك ا ش يمكننا يا إ خ و ن ل ن نتوب ونستقيم حتى تصلحوا لكم ح ت ا ل غ ر غ ر ة هل ي ك ا ل ش ب ا ن ي ة ا ل ل ي ي ق و ل ه ا مرضى و ط ا ي ح ة ف الفرق ش هذا الشيء ح ت ق و ل و ن ب ا ل ل ه بردو رجليه ب ذ ا ت المدمنه و ص ل ت للركاب ي ق و ل و ش هذا ا ل ح كانت المودرة تقول ع ي ن يقولون ميزاني الشهداء س م ت ل هذا عيني ميزاني عغلها عيني الشهداء لأن إلى ميزاني الشهد أن أن سموت؟ نستمع كيف نتقف بعد رأي مصر ح ا ل ح ي ن تقول بسم الله ا ح م ن الرحيم لا ي ص ح ب ن اننا جنون بسم الله الرحيم تقع الجنون وكل عمل ا ادعي بسم الله فهو ابصر وهو اقطع وهو أ ج د م ونبره كذا فيه كان واحد ا س د الرياضيات ك ا ي ق ر ن الرياضيات الثانويه وفي ا م ت ح ا ن ا كان يقول بسم الله الرحيم راسه اخر في كل صحيح كي ت ل ق ط ة استثام أ م ا م بسم الله م ل ر ح ي م و ا ل لها ان ج ن بانه قد يكون ل ن بانه قد ي ك ر ق جن ل أ ن ه ع د ا ل و ن جن ا ن ه قد يكون جن ا ن ه قد ي ك و جن ا ء ف قد يكون جن بانه قد يكون جن بانه قد يكون جن بانه قد يكون جن بانه قد يكون جن م ا ن ه ا ل ر ح م ن جن بانه قد يكون جن بانه قد يكون جن بانه قد يكون جن بانه قد يكون جن بانه قد يكون جن بانه قد ي ك و ل جن بانه قد يكون جن بانه قد ي ق و ن جن بانه قد يكون ن بانه قد يكون جن بانه قد ف ض و ن جن بانه ف د يكون جن ب يعرفك في شدة التاغر ولذلك الأسف نحتاج إ ل ى معرفه أ ك ث ر وعلم أ ك ث ر بهذه ا حتى نضع ا ل نقاط عن الحروف ونعبد الله تعالى عن علم ولبنت معريه ا ل تقول لا ت ت ق ي ر الله وسريعه ت وذكره عصاي الله تقول لك س ن الزوج أ ن ت ظ م ن ا يا أ خ ت ي ستزوجي أ ب ي ن لك ان و ا ت ي الخطاب ولكن تاتي الخطاب ولكن لم ت ف و ق الخطبه و ولم تاتي الخطبه ولم تاتي ا ل خ ط و ب ة ولم ك ي ن ا ل ي تاتي الخطبه ا و ة ولم عقده تاتي الخطبه و ل ك ف ل ي ك مناسبه لديهم ذوق وشراب وخديلات وذكور ا يشطح وعينات ولكن واحد مع, مع خالتولة يقوموا بمساعدهم بمساعدهم النهي يضربوا ومساعدهم ت و ن و ا ي بمساعدهم و ل ن ينجاب لماذا ض ر ب و ه في القول يا راس و ل ل ه يجون طعم و يجوز و م ا ت و ا ما هذا الضرب و ا على شيء بنت كتكتش يمكن ع ان و ا ل يكون سكرانه وما لو سكران كان نفسه وما لو نفسه وديري ا ل ع ز و هذه الاسد لماذا نؤسسه على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ة الرعاة ا ل ر و ي ن ة ا ل ل خ ط بين ك دين, دين الله ن ف س ا و ى و ا ل ع ا د ابليس ت والتقاليث والشيطان إ وجنوده ا لا ن ل ع م ا يخلط معادا ي دين ن ل ل ه و ك ي ن حزب إبليس خلط ما معه ص و ر ه خلط دين الله مع م ذ ه ب إ ب ل ي س اللاعب و ت ع ج ن ه م وتدربهم ا ل م ع ج و ن وتاكلهم الدخل تعبوا المعجول الإجلام الكفر الصلاح مع الفساد السقر عضا الصلاح وعضا الصلاح وعضا الصلاح وعضا كذلك على قبل الماكنة الماكنة قبل الإسلام الإسلام مددهم بعد بعد يعزم وعزم مع يعزمهم وعضا وبقى يكون ومعصية وعضية كي في أشيء؟ هذا الدين وهذا الدنيا هذا لله وهذا لنا سعر ربي وسعر قلبي ي ع ط ي ن ا س ا ع ت ه يخفعنا نتاعتنا ناشطين عليه هي تبع سيدنا محمد ي و م ما ك ي ن ش ط و ع ي الالف العالم دي يبكي دم وما يزعق بك ا والبكام والميت خساره يبكي عليه وحي و ر ح م و ه وحي وعونه وحيقا قبل ما يموت اما ل ل ذ مات ب ف ن و حيث ه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحب هذا الدين وكان دعوته وكيف ندعو الناس ونحافظ على أ ن ف س ن ا ولا نصطدم كيف يدعو اباه ا ل إ س ل ا م وكيف يدعو اباه مسلم وليس يدعو ك ا ف ر ي ويدعيه ا ل ا س ق ا م ه و ك ا يدرس مع ب و ه و ي ي ص ل ح ه ويشوفوه من رجل في مره اخرى وكان يدعو ابوه ويقول له يمسخط بوراقه اصبح ي بهذا ما ف ي ا ل ا دير لا يوجد ي خير ا ل ي ر ه ا يوجد ي ه خ ي و و ا ل ه ع ل ي ك يوجد خير لانه لا ي و م د خير لانه لا ي و ق د خير من يستقم ب ع الزوار بالدين ممن ينسبون إ ل ى العلم بالدين و ا ل س ن ة و ك ذ ا تلقى م ع ا د ي أ ب و ه م ع ا د ي أ م ه واخوه الكبير واخته وخالته وعمته وجاره هم و ص ح ا ب ه علاش ما كتكلمش هالناس م ع ا د ي ه م مبتدعين ضالين وانثى نبي ا ل ر س ولكن الله ا تكرم مع الرسول م مع الكفار مع ا صلى الله عليه وسلم يجب ان ي ة و ج ر ي ئ ة ع ل ى ا ل ر ج ا ل و ان ل س ا ء يكون م س ل ت ويجب ع و ش ن ان يكون ع مسلم قالت لعنزوه فقال ع لها ي ابن ه و ان ا تتحدث عنه وقال لها ي ك ل ان لما تتحدث عنه لا وقال ن غنقف و يشوف لها يسول و ك ان ل تتحدث ك كلاس ل ل ا ق لو م ن ا أخذ الطعام ولكن يجب ان ت ت ع ا و ل مع رأس المسلمين ر عندما في ع المسلمين ولكن يجب ان تتعامل مع المسلمين في ا ل ا ع م ا ل ز م ي ن اللهم و ان هذا منكر اعجب الله من الشيطان الرجيم ب أستاذ ش ومساهمش شد ويشد كلمة هكذا كلها واد واد قنات قنات مفاهمك لك مثلها مثالها والعادات والأربوها ومؤمينة العمود المعقول مفاهمها بلها والتقاليد وبلها هذا الإنسانية وادي ويشد يجب وانت وانت قناة قناة انت انت جنوب وهذه حلقة مصفتك تحتارك مصد ولكن يقول لك الصحون التي يجب ان تتمتع بها ولكن لا تتمتع بها ولكن لا تتمتع بها فقال لها ان تتحرك بهذا ا ل ش ا ل ولكنها م ي تتحرك بهذا الشكل ل ولكنها لا م ت ت ح ي ك بهذا الشكل هاي ف ه ا ل لهم آ ماذا ن ومصدقة يفعلون بانهم على شيء و شبع ش على يؤمنون ويصدقون ويعرفون الصواب م وماذا ق ل ي ف ا ل كافيرة ق ا لانهم ق ا رسك ي ش ب ي و ن شيء ماذا ل ي ح ع صاف و ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة انت مبها ممها ما ولي امرها ولست مكلفا بسب الناس ولا بتعير الناس ولا ب ه د ا ي ة الناس ب ا ل ا ك ر ه خليت ح س بك بانك رحيم بانك م ي د ل أ ن ك صاحب خير النظر مغلطه ونقول لكم ر ك ي ن بعض ا ل م ت ب ر ج ا ت من تجد إ ي م ا ن ه ن أ ع ظ م و أ ق و ى من بعض المعجبات سواجد عندكم يغرقون مظاهر ا ل أ ش ك ا ل ا م ر ا فيها خير كبير ب ا ل م ت ب ر ج ا ت م ت ح ج ب ة أ ر ى يمكن ع ا ئ ر ة ب ي ا ل ح ج ر و ت ق ي ي م ة غيرها ما داير اما مكره و إ م ا عاجزه لسبب ما و إ م ا خ ا ئ ف ة و إ م ا سبب من ا ل أ س ب ا ب لا تستطيع م ق ا و م ة التعيير والهمز واللمز والغمز إ ل ى خ خ ر ه ا كتحس يا بانني أ ن ا م س ل م عاديه حليف ح ن ا ل أ غ ل ب ي ه ما مغطيتش حتى ن ا م غ ط ي ت ش ن ه ا ر تغطى ا ل أ غ ل ب ي ة حتى انا ولكن د ي ن ا ثقافه ومحافظات عن ل الصلاه و م ح ي ف ظ ا ت ع ب الصلاه كميه المتابعين عن الصلاه كميده والاسديه كميه ا م ح ا ف ظ ه و ا ل ا س ت ا ذ العاصر ا ل ل ي هو الصلاه المصطفي ب ع ض ا ل أ ح د كي ي ا ل ي و ه ا بسته ي مره م الإسلامية ا تيأسكمش من、الأمة. ولم ي ظ ن ش ب أ ن ا ل أ م ة هلكت ل أ ن من قال هلك الناس فهو أ ه ل ك ه م وفي ق ر ا ء ة فهو أ ه ل ك ه م الامه بخير وشذب خاص بخير إ ل ى أ ن ي ت ث الله وارضهم ل أ العاليه وخصوصا ً أ ب ن ا ء هذا المجتمع ا ل ح ب ي ل كان يجوز فيه م غ ا ر ب ه فيهم خير كبير حتى ل ك ي ي ل ك و حول ا ل إ ج ل ا ت ا م غير ا لم يفهم ش إ م ا مغرر به لو فهم لعض عليه بالنواجذ و إ ذ ا ك ا ر ح م و اخوانكم حتى لما فهموا شيء من ح ا ر ف ي ن لك ن حرب ا ل إ س ل ا م ي ش ك ل أ ش ك ا ل ر ح م و ه وعاملهم بالرفق وبلين ورحنا في د و ل ة وفي نظام وفي أ م ن و ا ن س ج ا ن نحتاج عليه في العالم م في المغرب, المغرب. أ ق س م لكم يمينا أ ن كثير من الدول ا ل إ س ل ا م ي ة تحسدنا و تغبطنا على ما ل ح ف ي ا ل ح ا ل ة اللي عايزه المغرب كثير من الدول ا ل إ س ل ا م ي ة تفتقدها و إ ذ ا كنت كلما سمعت في ق ن ا ة من القنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة في بعض المفكرين المسلمين والدعاه والسياسيين يشيدون بالمغرب ووحدته وتعدديته و أ م ن ه و أ م ا ن ه وانسجامه وعدم الصدام فيه وعدم الفتن فيه والله حينما كنت أ س م ع هذا الكلام كنت أ خ ا ف على هذا البال ا ل ح ا ل خ و ت المسلمين في العالم ر م ي د ل ه م البال حتى تفتن سئل البلد ا ل إ س ل ا م ي وفعلا انتم تلاحظون أ ن ه م يريدون نشر الفتنه في جميع البلد الاسلام وهي فتنه عالميه مش محليه ثم غربهم و ما كانوا ارابيه في التاريخ وعمرهم ما كانوا ي ن ف ا ز و ا في التاريخ ولا كينتحروا كي في التاريخ ولا كيقتلوا ختهم في التاريخ خصوصا في زمان العلم و ا ل ث ق ا ف ة ا ل آ ن و ي و ل و ع ي ة ويذكرت الذي فعل هذا في زمننا وراءه أ ي د ي م س م و م ة ص ه ي و ن ي ة من أ ج ل إ ح د ا ث ا ل ب ل ب ل ة و ا ل ق ل ا ق والفتن داخل أ م ر ي ك ام ركالي م ك يشك ذلك ن يقول كلمة ا ا هذا ل ا ا ل د م ق ا ي اللي عندنا في م غ ر ب التي تعرفونها كما تعرفونها لا توجد في أ ي بلد اسلامي اصول المتزوجين في بلد الاسلام لا توجد وجمع جميع الاتجاه وجميع الفصائل بجميع انواعها وكل شيء عيش ا ل أ م و ر غ ا د ي ة ا ل ح م د لله ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن في ظل أ م ي ر م ؤ م ن حفظه الله ورائه ولذلك حرصوا كل ا ل ح ر على هذه ا ل و ح د ة وعلى ا ل م ح ب ة وعلى الانسجام والوئام في ظل ا ل إ س ل ا م الذي أ س س عليه هذا البلد ا ل ح ب ي ب و إ ذ ا دعوتم إ ل ى الله اقتداء برسول الله ف د ع و ا ب ا ل ح ك م ة والموعظه ا ل ح س ن ة وتجنبوا كل وسائل و أ س ب ا ب ا ل ف ت ن ة ل أ ن ا ل ف ت ن ة ن ا ئ م ة لعن الله من ايقظها و ا ل إ س ل ا م ف ي ا ل ت ا ر ي خ عمرو ما دعا ا ل ف ت ن ة واذا يفتري جنه ا ل ق ر آ ن والفتنه اشد من القتل وفي آ ي ة أ خ ر ى والفتنه اكبر من القتل أ ك ب ر و أ ش د واذا حتى لا ي ن ف ل س ا ل أ م ر من أ ي د ي ولاه أ م و ر من الحكام والعلماء ينبغي فعلا أ ن يوسد ا ل أ م ر إ ل ى أ ه ل ه و أ ن يقوم علماء ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة بواجبهم نحو ربهم ونحو نبيهم صلى الله عليه وسلم ويتحققوا من إ ر ت ه م من رسول الله ا س لا يكونوا محجوبين فيملا الفراغ ويلب طلبات شبابنا و ش ب ت ن ا المقبلين على ا ل إ س ل ا م ليبين لهم ا ل إ س ل ا م الصحيح النقي كما جاء به سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لانه إ ذ ا وسد ا ل ع م ر إ ل ى غير ا ر ي ة واذا اردتم اخواني ان تقتدر برسول ا ل ن ه صلى الله عليه وسلم في دعوته الى الله فالتزم و ا بقوله تعالى ولا ََ تطفو ُ ا ما َ ليس لك ََ به ِِ علم ِْ إ ِ ن َّ السمع ََّ والبصر ََََْ والفؤاد َََُْ كل ُُّ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ كان ََ عنه َُْ م س ُْ و ل َ ارى بعض الاخوه غفر الله لنا ولهم م ن كانوا ينسبون الى الدعوه ما زالوا ينسبون لا يميزون بين الفقه والدعوه الى الله اذ ق ى أ م ي و أ و ل ما يتكلم مع غيره يتكلم معه حول ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة أ ح ك ا م ا ل ص ل ا ة أ ح ك ا م الصيام أ ح ك ا م الحج احكام, كل... أحكام الجهاد أ ح ك ا م المعاهدات أ ح ك ا م اقتصاد و العمل الاجتماعي و ا ل أ م س ي يا امي م اذا كنت ت ت ك د ث عن ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة ا ل ل ي هي أ ص ع ب ما ي ل ا ق ش وما يتذكر ف ي ه ا هو ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة لا يتحدث ف ي ه ا الى العلماء و الفقهاء أ و من يحسنون النقل عن الفقهاء من المقلبين تسمع الشريط الصلاة ولكن يتكلم في دقيقة دقيقة نصور فتصير فقير في أ ح ك ا م ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا ذهبت إ ل ى كتب العلماء العقدمين في أ ح ك ا م ا ل ص ل ا ة وجدتها مجلدان ولا تكاد تعرف بدايتها من وسطها من نهايتها وهو وشارت وماعرف شكون كيقرر المتكلم وكيجي كيضرب في غير شي الصلاة ساعة سمعها النمل ويدخل للجنة حتى من ويبقى وقال له انسان مبتدع ومتى صلاتك باطله وجدت الدعوه الى الله وقال له انسان مسكين ع ن د ه غ ي ر ة قال خالفه عند ا ل ز ا م ع قال له ارسل الله ي د ك بخير ا ل إ ن س ا ن الذي يلتفت في ا ل ص ل ا ة ما حكمه ص ل ا ة ي قال له قد فعل مكروه ان لم يستدبل الخدله اذا ما ت ش ل ك فلا ب ر ا ر ه فعل مكروه قال لي لا أدخل باطلة. قلت له كيفاش قال ل ب ا ط ل ة قلت له ودي الفقهاء كيقولوا م ك ر و ه والمكروه هو ما يساب على تركه ولا يعاقب على فعله لا لا قال ل ب ط ة ق لي ت ضرب باطله ن سن اعلا قلت له اضرب ي ن لكن الصلاة قلوش علينا ة م ن فاسدة او لا اقبولها غير صحيح ماشي و ك ن ط ل ب الله تعالى ت ق ب ل ه ا منه و خ ل ق ه م ش ي ه انا بغيه ما تقبلش ي ا ل ل ه خير اجل لا لا ذ ا ما ر ق ب و ل ه شئ باطلع وهاد السيد اللي باطل صلاته ت ب ا ه احنا ك ن ت ك ل م و عليه صلاه وزفحاله هذا السيد بغيه نجلد ليه انا ا ل و ر ق ة ب أ ن صلاته ب ا ط ل ه باش مشي هو ن ا ص على واحد م س خطبك وش مصلاته انا و ل ي ا شئ ن ا اكثر سوى قليل وشهاده المشكله هي الدوائر ه ذ ر ح م ة هذا هو ا ل ر ز ق هذا هو ا ل ل ي هذا هو لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب المشكله انت ا ن ا فيك الخير وشكد في وحد السيد ث ل ا ت ه ماشي صحيحه ونبضه ما تدخل ا ل ا ه قل الله عز وجل يتقبلها منه على ما فيها منه ويتجاوزها فيه. منه اذا فيك الخير و إ ذ ا ما فيك الخير اريد ان تاكل جنه بوحدك واشتغل ف ي ن الثمه صلاتهم ب ا ط ل ة المذهب الخامس ابن قليل ابن ك ا ت يعني يسوع ويذكر ا رجال يتربوا ن ا س وعانينا معهم ن ه م م ا ل أ م ر ي ن كي يتربوا على ك ر ا ه ي ة المسلمين في العالم باسم ا ل إ س ل ا م نفعوا الثاني عن اسمعهم مشاكيل اميين ودعاه إ ل ى الله هذا معاذ ابواه هذا معاذ اخوه هذا ما يحضرش في جنه هذا دير ابواه هذا ما يدفعش ابواه هذا ما تعمهم شجيع الزي هذا دير اخوه العزم ما يحضرش مالكوم هذا كمله واحد من مله مبتدعه والحرب ق ا ئ م ة تقول ترك في إ س ر ا ئ ي ل مع فلسطين الله الله الله وقال بالدنيا مالك أ د ع و إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني قل هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني أ ي ن ا ل ب ص ي ر ة تدعو نعم و ب ا ل ب ص ي ر ة يا أ خ ي بالعلم و إ ل ا م نجاه الى شيء ع ا د ة و ا ل م ا ع ر ف اخسرك وحارقه و ق ا ت فتن في المساجد كيف يجب ان يجيبوا لنا الخيلات ق الخيلات الفيخه ما هل و ا يمكن ن تاجر او او صنايعي فلح و ض ب ط او استاد اللهي في ذ ان ك يكون وماذا ن ح ر خ لديه ستين ا سنه تاجر ب ي ام فلاح ام صنايع ل ل أكبر ف ام ا ل ر او موظف و ل غ ي ر ه ك ا قلت س م و عندي هذه الاحرام ل ولكن ق و ل و ن انها م ن ع و ب عنها ا س ومن د اجل خ ل من أ إ ش غ ا ل المسلمين بفروع ف ق ه ي ة ج ز ئ ي ة ربما صحيحه جميعها ويدخلها للعوام في ا ل ح ر ا ل ي عود ما يسوون على ا ل م ع ا م ل ة ا ل ش ر ع ي ة مع زوجته على ك ي ف ي ة ت ر ب ي ة أ و ل ا د ه في ا ل ت ص و ّ ل ا ل إ س ل ا م ي وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يجوز وما لا يجوز كيف المالكي المالكي يجوز الوحيد للجزئية الفقهية فيها خلاف وخارج والخلاف ودخلوا داخل المذهب المذهب العالي إنسان أو مثل الموضوع إنسان أو سعية المسجد وصلت لها فكنت ي هذا الوقت هذا الوقت إذا ل ت في د خ اشك تغرب ب ولا قلت ي أصفرها و ا أ ص ف ر م تشوية يا لله ي ا ل تعالى م الزهر ي ت س و ل ي ج ن ى فكثر ن ت أ ش هذه تعالى ايدي ي خ ف ي ة تريد تشتيك الامه ا ل ا س ل ا م ي ة البنت كانت ع ا ر ي ة في م ر ة درت الحجاب وساترت جسدها باستثناء الوجه والكفين وهو رائد ي جمهور يقول ل هلأ أنت متبرجة لها يذكرون د ي انت متدرجه كنلقاش ل معك وفازقه ل ا وكي كل قل شيء واتقاش من ضد والليجات ل ض ا و ن الخيمة من د ا م يا ودي الله يديك ا أ د خ ل ب ن ف ش ي ع ج م ا غ ف ل ي ل ا لا والدي السنه كنتم مبتدعون يوذي انا يا ذيكري الواد مشيت هو التصور ا ل إ س ل ا م ي السليم الذي جاء به رسول الله أ ا ل ا رسول الله ص ل ى ا ل ل ه عليه وسلم ل لي عايشة و ل أ ن قومك حديث عهد ب ا ل إ س ل ا م أ و ب ا ل ج ا ه ل ي ة ن ه د م ت البيت وبنيته على قواعد إ ب ر ا ه ي م قراوا مقاصد الشرع ا ل ا س ل ا م ي ة وقراوا س ن ة التدرج في ا ل إ س ل ا م وقراوا فقه الاولويات التي ج ع ل ه ا كثير ممن ن يرسبون ا ل إ س ل ا م و إ ذ ا جهلوها أ ف س د و ا وهم يزعمون أ ن ه م يصلحون نيتهم ت تكلم ل ع ك ك م ن تكلم عليكم ل صاره ل ل لم يتولى لا ألا تكلم على أ أنا أن ش ك تكن كانت جاء عقيدة بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في ا ل د ع و ة إ ل ى الله وفي اختلاف ا ل أ س ل و ب والمنهج و الطريقه والكلام من زمان إ ل ى زمان ومن مكان إ ل ى مكان كما تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال و ا ل إ ن س ا ن الكلام يطول وجشجون والجلوس معكم ر ا ح ة و ن ع م ة ولكن العين بصيره وليد قصيرنا والوقت يضيقنا ا ويزاحمنا نرفع أ ك ف ن ا سائلين الله عز وجل أ ن يهدينا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم لك الحمد على ن ع م ة ا ل إ س ل ا م ولك الحمد على ن ع م ة ا ل ق ر آ ن ولك الحمد على ن ع م ة ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن والاستقرار اللهم لك الحمد كما تحب وترضى حمدا كثيرا طيباً مباركاً فيه مباركاً وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم اهدنا وعنا ا هداه المعتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين س أ ل ك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين و إ ذ ا أ ر د ت فتنه بقوم فاقبلنا إ ل ي ك غير مفتونين س أ ل ك اللهم حبك وحب من يحبك اللهم اهدنا في كل عمل يقرب الى حبك اللهم ا ه ي ن ا في ا ل ر عمل وفي ا ل مكان اللهم اهدنا في كل عمل وفي كل عمل و ل ي كل ل ه مكان اللهم اهدنا و في كل عمل وفي كل عمل وفي ك و م ن ا ن ا و ل اللهم ت ص ي ا و ارزقنا وَلَا تحب البلاد محمد السادس. اللهم ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن و ا ل س ل ا م ة و ا ل إ س ل ا م اللهم ا و ف ق لنا لما تحب وتضرعا م ن م ل ملك ل ل الثالث اللهم ب بن ا د محمد اصلح به وعمل ل ل ل ى يده ه ا ص ح الحسن صالحة ناصحة به البلاد والعباد بولي بطانة عينه عهده وهيئ له صالحة لله المولي وأقر ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ه المسلمين وعامتهم اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا م ط م ئ ن سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أ ر ا د بنا و ب إ خ و ا ن ن ا وبديننا وبوطننا سوءا ومكرا وكيدا اللهم رد خيله في ا ل ح ر ه واجعل تدميره في تدبيره واين فيه يوم الاسود ومن أ ر ا د بنا و ب إ خ و ا ن ن ا وبوطننا وديننا خيرا اللهم وفقه لكل خير واجعله من اهل ا ل ج ن ة وارزقه النظر إ ل ى وجهك الكريم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم ا تنصر عليهم اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أ ق د ا م ه م وانصرهم على القوم الكافرين